بوك تو نيولت سوان هارم ثلاثة, ثلاثة وثمانون مولت هارم الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة, ثلاثة. تلفناني يتصل تلفونيا. يتصل تلفونيا. تلفون لقد اتصلت تلفونيا للتو. لقد اتصلت تلفونيا. أزعجت يدوين تلفونا على لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونيا. صيلة الوقت. كير يسأل. يسأل. كير دستم؟ لقد سألت للتو. لقد سألت. مينديج كير داستام. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. ما سيرني؟ يحكي، يروي. يحكي. ما سيرتم؟ لقد حكيت للتو. لقد حكيت. أزعجت أرتناتت. ألم سيرتم؟ لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. أنوني. يتعلم، يذاكر يتعلم تنلتم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت أجيس أشته تنلتم لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء تلغزني يشتغل يشتغل دول لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت أجيس دول لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم اني يأكل يأكل. أتم. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. أز أستش إيتت معتم. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.